وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ لَرَتَيْنِ وَلَا تَعْلُوَ النَّعْلُ وَالْكَبِيرَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الَّهُمَا بَعْثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِّيَارِ وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها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 إن هذا القرآن يهدي الَّتي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدَنا لَهُمْ عَذابًا أَلِيمًا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 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُطْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا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 وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُم بْتِغَاءَ رَحْمَةٍ يَا رَبِّ كَارِجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبَسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا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 وَاجْعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِ النُّفُورًا نحن أعلم بِمَا يستمعون بِهِ إذ يستمعون إليك وإذ هم نجواً إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوًا إِذْ يَقُونُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا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 وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلَ بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا أُلِدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْضُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ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 وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَدْ لَيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعْذِبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْقُورًا وَمَا مَنَعْنَا أَنْ نُرْسِلَ بِآيَاتِهِ إلَّا أَنْ كَذَبَ بِهَا الْأَوْلُونَ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 وَفَضَّلَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ لَهَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَا مِهِمْ فَمَنْعُوْتِيَ كِتَابَهُ بِأَمْيَنِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا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 وقرب بي أدخل مدخل صديق وأخرجني مخرج صديق وأجعل لي ملد كسل طاند نصيرات وقل جاء الحق وزهق الباطي إن الباط لك أن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 قل إن جتمعت الإنس والجن وعلى أي يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا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 وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ نُسِفَتْ بِهِ سَعِيرًا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أين كننا عظامه ورفاتا إن لم يبعثوا خلقا جديدا